فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين